Maula Maula Maula Maula Maula Maula Maula Maula Maula Maula لا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين واثقين. محمد سيد الكونين وسفرين والفريقين من عرب ومن عجامي والفريقين من عرب ومن عجامي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال موقت حيم مولاي صل وسل دائما أبدا خير الخلق كله من مولاي صادق وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كله مي محمد دل برو دار دانك ودري رسول الله محمد دلبرودردان ہو در رے رسول اللہ کندری محمد میں سر و سا ہو محمد میں سر دلو سا نبی نیک راہ نبی یاد و غم گونا نبی پا امت بارا پریشان حال و دل ہونا چشی قم وارو قمزوری نیاد کا ما جہانا ہے مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم محمد شه سوار ملک دل بیغمبر اشقال محمد شه سوار ملک دل بیغمبر اشقال همان که وصف زیبایش نشان دار دفتر اشقال همان انکه وست زیبایش نشندر دفتر عشق شهنشاہی که دنیا رام اخلاق نکو یا شو جهان جن معتر از شمی میں اتربو یا شو. همان دل برک دیدارش بود سردی چشمانم دل آرامی که یادش و قلب بیرانم روخش بہترز ماهو شمس و درو روخ و مولا يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهني مولا يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبي بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم